بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارا Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Al-Rahmani r-Rahim. Mallik yomiddeen. Iyaak wa Bihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al Adaihim, an-Namta Adaihim Ghair al Bismillahi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 Cirat al anamta alayhim, ghair al-maghdub alayhim waladzallin. Amin. Bismillahi r rahim Alif. ك الكتاب لا قريب فيه هد للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.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 Hualau annahum a manua, da paula vasu bachum minua Wa ilahukum voila, wahidun la ilaha illa huwa voila, voila, voila, voila, voila, la ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتَ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 من ذا الذي يقرد الله قربا حسنا فيضائفه له عظافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم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 وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن name بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومن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 Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وَأَنزَلَ الفرقان وأنزل الفرقان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 هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ذيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه ابتغاء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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُذِقْنَا غَضَبَكَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رحمة إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ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 Wala أُولَادِهِمْ مِنْ shay'a شَيْءٌ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شهد الله أنه لا إله إلا هو قَتَوَا أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغير بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَتُخَرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخَرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَنُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بسم الله الرحمن الرحيم Nakfaru baayetina, saufa nusslihimna ra. Kullama nazi juludhum beddala hum juludan, ngirha liyduqul adab. Inna azizan hakima. Bismillahi r ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ونصله جهنم وَسَاءَتْ مَسِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤواه النار وما للظالمين من أنصار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 Ma'l-Masih, Ben Meryem, illa rasoulun Qad khlett min qabalehi rrusul, vahamu siddiqa Kana yakkulan الطaam Anvur kaife nubayinu lahumu al-Aiyat Thum anvur anna yu'fakoon قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna Rabbakum Allahu al-Ladhi samawati wa al fi sitta ayya. Thumma يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Wada ربكم rabbi, a ta da rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, rauha, Inna rahmatallahi Allahi minal min Bismillahirrahmanirrahim rahim Qaloo ya Musa, inna wa inna an قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فألبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء فَرَأَىٰ تُقَالُ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ Inna Allahhala yosaliho amalal mosdiin, wayo haypo lahul hapa bikalimatihi walaw karihan mojerimoon, wayo hay lahul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 وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ её voi ja اللَّهِ Ismet الرَّحِيمِ فَوَرَبِّكَ on Saad seat ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 تَقَوَّنَ ذَرُّ اللَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتُ أن الْقَيَّ وَإِمَّا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 فألقي الصحراء سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 إنه لا يفلح الكافرون وقُرَّبِ فِرَ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرَّبِ فِرَ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Bismillahi rrahmani rrahim Innahu min Sulayman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim Alla ta'nu alayya wa muslimin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 Bismillahi rahmani rahim Wa al-Saffat Saffat. Fa al Inna la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 لا jasamma awona ila, la la la la la la la la la la la la la la la la la إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون قغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 في جنات وعيون يلبسون من صدوره وإستبرق متقابلين كذلك وذوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ أَذَابَ الْجَحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُزْدَرِينَ قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا يجيبوا دائي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب دائي الله فليس بمعجذ في الأرض Huala isa lahu miyaduni hiya ulia, ula ikafir wa la li mubin, bisn millahiruahman juurahim,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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو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 ياؤذون برجال من الجن فذادهم رقى وأنه كان رجال من الإنس ياؤذون برجال من الجن ياؤذون برجال من الجن فذادهم رقى وَأَنَّهُمْ مُبَنَّوكَ مَاضَنًا ثُمَّ أَلَيْ يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 فَمَيَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى Fadja alahu saha an ahua, sanukari uka falatansa, Inla masha Allah, Wanuya siruka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 وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Bismillahi rrahmani rrahim. Wat tini wazaytun wa tursinin wa hadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi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 ALAYSA ALLAHU BI AHKAMIL HAKIMIN BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM QUL YA AYYUHAL KAFIRU LA A'BUDU MA TA'BUDUN WA وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا Abidunama وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دينكم Allahu al-Samad, läm yalid, läm yulid, läm yakulla hukufun ahd. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahu ahad Allahu al-Samad, läm yalid, läm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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qul A'uzu bi Rabbi falaq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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس Millai joo, joo, joo, al joo, joo, joo, joo, joo, joo, Ollaan zub Rabbin Malikinnaas Malikin nas, Illahin nas, min sharr alwasas alkhin nas,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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبثه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 Bismillahi Ladilaya, Borumass, Mihi, Shay, Uhm, Phil, Awoody, Valafi, Sama, Uhm, Uhm, Sama, All Adin. Bismillahi Ladilaya, Borumass, Mihi, Shay, Uhm, Phil, Awoody, Sama.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 تمت من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق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 Allahumma rabban Nas, azhi Bas, anta Shafi, la shifa an illa shifa uk, shifa allah yugadir sqa Allahumma rabban Nas, azhi Bas, anta Shafi, la shifa an illa shifa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 كلها أيضا من الأبالس ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمنو بالنهار ويكمنو بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذراء وذراء ومن شر إبليس وَجُنُودِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَن تَأْخُذُمْ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أعوذ بالله بما استعاذ به إبراهيم وموسى وإيسى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي بسم الله الرحمن الرحيم Vaso, sata, sata, sata, sata, sata,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 وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ الشِهَابُ ثَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ La ilaha illa huo rabbu al-arashil al-azim La ilaha illa huo rabbu al-samaawati wa rabbu al-arad wa rabbu al-arashil al al azim Rabba al al-azim أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين